فمن أظلم ممن كذب على الله وَكَذَّبَ بالصدق إذ جاءه أليس فِي جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء